يومئذ يود الذين كفروا وعصروا الرسول لو تتوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا وَلَا وانتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 115. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 119. من الغائط أو لا, النساء أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 110. إن ن الله كان عفوًا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبي